سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنا وثلاث وارباع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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج.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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَهُ يَسْخُرُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء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 وَمِن النَّاسِ وَالدَّوَبِّ وَالأَنامِ مُختَْلِفٌ أَلوَانُ كَذلِك إِ ماَا يَخشَ اللهَّه مِن عبَادِهِ لُلَمَا إِ اللهَّ عزيزٌ غفور إِ الذيَّذينَ يَتْلونَ كِتابَبَ اللهِ وَأَقام الصَّلَةَ وَعَفَقُ مَِّا رَزَقُناوم وَأَنفَقُ مَِّا رَزَقُناهُم سرَِّ عَانِيَتَ يَرجُونَةِ جرَةً لن تَبُور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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساغر من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور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 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُنَبِّئْ عَنكَ مَّنْ تَذَكَّرَ فِيهِمْ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قل اَرَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ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 وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدًى مِن أَحَدٍ مِّنْ أُمَمٍ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ